كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض م Hدا والجبال اوتادا وخلقنا لكم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ثُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْطَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً هَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لات الفا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتقفون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا كِتَا اينما ابا فيها احقابا لا يكون فيها رُتُقًا وَلَا شَرَابَا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا تَذَرَّا أَمْ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصينا كذابا فتوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازاً حدائق وأحنابا وكوائب أترابا وكعساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً وها يومئذ واجبا ابو صار يقولون اننا لمردودون في الحافره إذا كنا عظاما نخره أو تلك ايدن كره فاسره فإن هي زكره واحده فاذا هم بِسَاهِرَة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه في المقدس طوى اذهب إلى ذي إنه طغى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ الزَّكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها وفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَاءَ فَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاءَ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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إِنَّمَا أَنْ تَمْنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم تبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها الله إنها تذكرا فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مضهرا بأيدي سفرا كرام بررا كتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبراه فَمَا إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا خَبَبْنَا الْمَاءَ صُبَّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعلبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يذر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه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 وإذا الصعف نشرت وإذا السماء كشضت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالغنس الجوار الكنس وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ لِي قُوَّةٍ عِندَ بِالْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعِنتًا مامين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظليل وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَينَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وإذا البحار فجرت وإذا القبور معترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت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 وإن البجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ام ما ادراك ما يوم الدین يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل ويل للمضفدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم ان لو مین یو می لال میلہ ان كتاب الهجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّ مَا كَالُوا يَكْسِبُونَ جوه مكن من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا طلبوا الى اهلهم طلبوا فاكي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 على الأرائق ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتغلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 وأما من أوتي كتابه وراء ظريف فسوف يدعو إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ مَصِيرًا فَلَا أُكُسِمُ بِالشَّبَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ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 فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأهدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 إن بضش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجدود فرعون وثمود بل الذين كفأوا في تكبيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد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 كل نفس لما عليها حافظ هل يوم مما خلق خلق من ما عند يخرج من بين الصلب والترائب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 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُ كُلِّ عُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى والعشق الذي يطل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تدكى وبكر أسب ربه فصلى بل تؤثرون الحياة يا والआखره خير وابقى انها ذا لا فيصح في الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلى نارا حامية تسطى من عيد آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يبني من جوح وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موبوعة وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَجَارُوا فِيكُم بِدُوسَا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن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 هل في ذلك قسم لذيحك؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جاءوا الصخر في وفرعون بلاد الذين ضغوا في البلاد الذين ضغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لفي فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونحمه فأكرمه ونحمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه ربقه فيقول ربي أهاناً بل لا تفهمون اليتيم ولا تحبون على ضعام المسكين وتأكلون الكراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جمّا كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذن بجهنم يومئذن يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي لي فَأَيُّ مَائِدَةٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ عَذَابَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكما لن نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيه وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ هَلْ كُتِحَ عَلَطَبَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَطَبَهْ فَكُّ أو إطعام في يوم دي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مقربة ثم كان من الذيينَ مد وَتَوى صَود الصبِ وَتَوى صودِمَررحم ألائك حابُ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّى فَأَلْهَمَهَا فُطُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ كم ودب بتضوائد بعث اشقاها حقا لا له رسول الله هينقت الله وثقيها فكذبوه فعذروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها تجلّى وما خلط الذكر والأنثى إن سعيكُم لشتّى فأم عطا واتقى وصدق بالحسن فصار يسيره للحشرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فصار يسيره وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا عَلَى الْآخِرَةِ فانذرتكم نورا انت للظال لا يصل إلا لا الا الاشف لا يفل الا الاشف الذي كذب وتولى. وَأَشَيُّ جَنَّابٍ أَبْهَلَ أَثْقَلَ الَّذِي يُؤْتِي مَعَهُ يَتَذَكَّرَ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ إِلَّا بَتِرُوا أَوْجُهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ولا وللآخرة خير لك من الأولى ولا يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يا فَأَوَى وَوَجَدَكَ كَذَّابًا لَمْ فَعْدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك واربعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ أما ينكذبك بعد بالتين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا ان الانسان لا يطوع اروع واستغنى ان إلى ربك وجعاء ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرايت إن كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى الله لا الا من ينتهي لنا سفع عن نصيه نصيه كذبه خاطئه هل يدعونا يدعو سندعو الزبانيه كلا لا تضعه واستد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيه باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفأوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتبو صحفا فيا كتبهم فجما وما تفرط لدينه أوت الكتاب إلا من بعد ما جاءت قوم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم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 فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدثك أخبارها بأن ربك أوحا يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذروة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبح حمل فالموريات قد حمل فالمضيرات سبحا فاترن فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودِ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتِرَ مَا فِي الْكُبُورُ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورُ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّهَبِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناتك الفراش المبتوت وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من تقلت موادينه فوفي عيشة راضية وأما من خفت مواديمه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى أدرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين ثم لا تسالون يومئذ عن نعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوا خوب الحق وتوا بسم الله الرحمن الرحيم وين لكلهما تتل ماذا الذي جمع ما لا ذِبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَه كَلَّا لَيَوْمٍ بَعْدَنَا فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين الذي يجعل كيدهم في تبليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من دوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من دوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين ها ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الَّذِينَ هُمْ مُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فصلي لربك وانحر إن نشأني أكه والابتر بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيفلأ ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحضب في جيبها حبلٌ من مسد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبل ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله